اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. قل من رب السماوات والأرض قل الله فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الْأَعْمَى والبصير أَمْ هل تستوي الظلمات والنور جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزل من السماء فسابت أودية بقدرها فاحتمل السيل ثبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار بتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يطرم الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفا وأما ما ينقل سخيم كث في الأرض كذالك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسناء والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميع ومثله معه لفتدو به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 إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون المفاق والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخشون ولا خافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة, وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية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 ودرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صدرتم فنعم عقب الدار وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ لِي أَنْ يُوْصَلَ ويفسدون في الأرض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 قل إن, قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتقم قلوبهم بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم, لهم وحسن مهاب كذلك أرسلناك فيه قد خلت من قدرها امم قد خلت من قدرها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون <محمن> قل هو ربي لا اله إلا هو قل هو, <لا> إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت <وإليه متى>